موقع رياض القرآن يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا صدقا سبيلا الله ضنّا لم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَآَمَنُوا, وآمنوا بِمَا نُزِّنَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا البعط وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب العقاب حتى إذا أذخنتقوهم فشد الوثاقا فإما من بعد وإما في داء حتى تضع الحرب أو زرعها ذلك ولو يشاء الله تصر منهم ولكن يبرو بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله والذين قتلوا في سبيل الله والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخنهم الجنة, ويدخنهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا ويتبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كنهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أهلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات جنات تجري من تحتها والذين كفروا يتمتعون يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام وان مرثوا لهم وكاين من قلية هي شد قره من قريتك انت التي اخرجتك نكناهم اهلكناهم فانا ناصر لهم كان على بينة من ربه كمن كما زين له سوء عمله والتبعه أهواءهم مثرو الجنة التي وعد المتقون مثرو الجنة التي وعد المتقون وأنغام مما إن غير مما إن غير آثم وأنغام من لبن لم يتغير طعمه وأنغام من خمر اللذة للشباب وأنغام من عسل مصفى ولهم في أمياء كل الثمرات ولهم في أمياء كل الثمرات وما اغفرت من ربهم وما كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار أن حمما وسقما أن حمما فقد طعمهم فقد طعمهم ومنهم من يسميك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا أولئك الذين ظلَعَ الله على قنوبهم واتبعوا واتبعوا أهواءهم والذين اهتدىوا زدهم هدى وأتَّعَمَ تقواعم فهل يَضُرُونَ إلَّا ساعة فهل يَضُرُونَ إلَّا ساعَتَيْنَ يَوْمَ فَقَدْ جَاءَ أشراطها فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِلْ لِذَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَانِ الله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لو لازنت سورا فإذا لازنت سورة محكمة وذكر فيها وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضيال ضرنيك نظر المضشي عيني من الموت فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَمَنَّيْتُمْ تُفشِدُوا في الأرض وَتُقَطِّعُ وَتُقَطِّعُ أَرْحَمَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذينَ الله اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَذَّبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يتدبرون الْقُرْآنَ دبرون القرآن أم على قلوب أغفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد, من بعد ما تبين لهم الورى الشيطان سول لهم وأم لا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كنوه ما نزل الله سنطيعكم, سنطيعكم في بعض الأمر الله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون يضربون وجوههم أدبارهم ذلك بأنهم متبعون ما أصبر الله وكنوه ضوانا وَكَأَنَّهُ رِيضْوَانُهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي نَحْنِ الْقَوْمِ وَاللَّهُ مَعَ الَّذِينَ ولا نبل ولاكم حتى نادم المجاهدين منكم وصابرين وصابرين ونبل وإخباركم إن الذين كفروا صدر سبيل الله وصدر سبيل الله وشأن سَنَمِيَ بعدَ مَن بعدَما تَبَيَّنَ لهُ الهُدَى لَن يَظْهَرَ اللهُ شَيئًا وَسَيَحْمِيضُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ سبين الله وصد رأس بين الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتلعوا إن السلم آتى الأعلون والله فما هنا يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا وَلَهُ وله انما الحياه الدنيا وَلَهُ وله وان تؤمنوا وتتبعوا ياتيكم اجوركم ياتيكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم ان يسألكم يحمكم تبخروا إيه سلكمها فيحمكم تبخروا تبخروا ويخرج أضراركم هؤم هؤلاء تدعون تدعون لتوفقوا في سبيل الله فمنكم من ما وَمَن يَبْخَر فَإِنَّمَا يَبْخَر عَلَى النَّفْسِ وَاللَّهُ الْغَنِي وَالْحُفْرَاءُ وَاللَّهُ الْغَنِي وَالْحُفْرَاءُ وَاللَّهُ وَتَوَلَّوْا يَسْتَبَادِ الْقَوْمَ